جرب جرب جرب جرب جرب, جرب, جرب أ ن تسابق ا ل ث ل ا ث ة جميعا وليس أ ق ص ا ر ه م فقط لا ر ا ح ة ولا ف ر ص ة للتدارك انتهى و ن ت فهل ترى أ ن ك كفء لذلك لا يجدر بك إ ل ا أ ن تسابق أ خ ف ه م و أ س ر ع ه م إ ن كنت حقا تريد الفوز إ ن ك في سباق بل نحن كلنا في سباق مع عقرب الثواني إ ن ه ا أ و ق ا ت ث م ي ن ة سريعا ما تنصرم هيا هيا استغلها لا تضيعها في النظر ف إ ن ه ا لن تنتظرك جر